لله ذر عصابة لاقاهم ذاك النقي رمته نار لاضيا قوم إذا سمعوا النفير تراهم متسابقين إلى الجبال العالية رأس السرية لسعد وأميرهم فيهم كذا مجد إمام الحاميا ورياض كان البأس منه حاضرا ليس الذي يرضى الحياة الغافيا من آل بيت النبي مقامه بلغ المنا لما أجاب مناديا وكذا ربيع اخو المكارم والعلا قد ذاب شوقا للجنان العاليا قد ذاب شوقا للجنان وحورها ونعيمها فالنفس فيها صابيا يدعو جهارا لا اله سوى الذي قَلَقَ الْبِحَارَ وَالْجِبَالَ الرَّاسِيَا لَنْ لن أرتضي شرع الطغاة وَدِينَهُمْ بَلْ بل أخذوا غَيْرِ غير شرع هَذَا الَّذِي هذا الذي كنا خرجنا الرَّصَاصِ تحت الرصاص إليه ندعو هذا الذي كنا خرجنا لأجنه ولأجنه ترك الأهالي بواكيا وكذا الذي قد كان ان كتابنا حقدا تدنسه الايام القاسيا ورسول رب العالمين محمد جهرا يسب من الصليب علانيا يا ويح قلبي ما دهاك يومتي وإلى متى سيظل جرحك داميا قسما برب يا حبيبة انني لن أستكين ولن يرام جهاديا لله دره من كريم صادق عند التلاقي والجحافل لضحيا لا أمس ذفر ماجد ذي همة أسد جسور في الوغاء ذنوديا ترك العدو في غيذه متخبطا بعد الفرار من الأياد الطاغيا حامي حما يوم الكريهة مكرم لبا النداء في جرأة متفانيا باع النفوس رخيصة لمليكهم يبغون خلدا في الجنان العانيا نصر القدير وذاك كل مرادهم تلك المكارم لا دعا وعاريا